أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصار لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم فهو لكم إن أجري إلا على الله the mm -hmm. woman إن اهتديت فبما يوحي إلي من قريب وقالوا آمنا بي somim makanim baid o anco de penfambu min qadlu wa qudh بالغيب من مكان بعيد وحيل وبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُؤِلَ بِأَشْيَاعِذٍ مِنْكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ كَانُوا فِي Isminn Allah, Rahman, Rahim. Ehm ham يا علي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا يريد في الخلق ما يشاء un umen osçàb sàn al ladin ما ذا وشديد أو لن ينعموا لهم مفتره وأجر كبير أفمن زين لون Não cada li cam nusur والعمل الصالح ينفع والعمل on me Oh, my. a um... soän <تصفيق> ت ولا تزر وازرة وذر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه Nam viu la vi eu são não bil viu غَفَى اِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُوَصِّي صَلَّى اللَّهُ